يعني ايه تصومي تصومي وتفتري على بصله تفتري على واحد زي عمرو وهو كان حد ثاني تقدم لي وانا قلت لا حسن حسن مين حسن عناب الله اللي جرجرتيني وراكي بسببه من بلد لبلد ومن قطر لقطر ومن اسم الاسم ومن بيت لبيت حسن يا سناء اه فاكراه يابا فاكراه بس تقدر تقول لي هو فين دلوقتي فين فين يعني ايه احنا توحلنا بسببه اكتر من مره ومش انا لوحدي لا انا وانت تقدر تقول لي هو عمل عشان ايه بلاش عشان عشاني انا عمل ايه تقدر تقول لي يابا وهو كل اللي بيعمله ده عشان مين يا ستهانم هانم عشان نهى عشان نهى يابا وهتتجوزني وتستتني بايه يا الدلعادي بمرياله القهوه آه يا قلبي لا قوليلي لي يا حموش بحب اسمعها منك يا زبزوب وكل ما احتاجلك وندهلك تقول لي ايه ايوه جالك حلوه <تصفيق> لا حلوه ما هو الحلو ما يقولش غير الحاجة اللي زي العسليه عسليه وحد جاب سيره العسليه دلوقتي إنت يا عسل انا بتكلم بجد يا حمص هتعيشني هانم وست نفسي طب ازاي ما تحمليش هم من الناحيه دي ولا من ناحيادي ولا من ناحيادي <تصفيق> اترشفتك العيمة دي وهتجب مني يا الدلعادي هتسرق لا لا لا السرقة دي سبناها من زمان ايه؟ ها هو انت مش عارفة ولا ايه؟ مش عارفة ايه؟ هو انا ما قلتلكيش ان انا كنت حرامي حرامي؟ يلا هوي يا دي وانا مش محتاجة لحمايتك وانا مش بحميك انا بحمي نفسي اضحمي نفسي واكل عيشي وبشوف شغلي وعاوز اقول لك حاجه مهمه جدا اتفضل اتفضل انا عندي ماموريه ولازم اخلصها ولو فكرتي لحظة انك تخرجي يعني ايه سجن هو لا ما اقصدش انه سجن انت عارفه انا اقصد ايه عمرو مش كده ايوه مفيش غيره ما تشيله بقى من دماغ لما حضرتك الاول تشيله من دماغي شلته خلاص حطيتي مكانه ايه ولا حاجة يبقى ليه, ليه بقى لانه ما اقضيش على تجربه حب الا تجربه حب اقوى منها وانت مش محتاجه تجربه قويه وبس انت محتاجه تجربة نووية عشان تخلصك من الدوشة اللي في دماغك دي طب ما انت ذكي وبتفهم اهو امال ليه ما بتفكرش غير فكورة الريشة وبس يعني انا صح للأسف اي طب و ليه انا لان التجربة العاطفية النووية اللي المفروض تحصل ليه تحصل ليك هي لسه محصلتش نو no. امال انا ليه حاسس أقصد يعني يعني يعني اللي مخليني كده حسسي يعني إنها بتحصل بتحصلك دلوقتي حالا كده. no. برضو؟ no. مش نو no دي يعني أيوة بالإنجليزي. مين بقى اللي علمك كده. وما كانوا بيقولونا كده في الأفلام لما البنت تقول لا يعني أيوة ولما تقول أيوة تبقى أرخص. يعني ما ما يعني أ أقصد يعني تبقى لا اه أكيد أنت تقصدي من كلمة لا دي أيوة ولو قلتي أيوة يبقى لا صح ولا ما صحش. لا طبعا مش صح. برضو. عن إذنك. نظري يا طب ايه بقى طب ايه بقى اللي بيجرى لك ده يا حمار وانت داخل على الطوله انت داخل على الطوله انت, انت بتغني وترد على نفسك انا لازم اكون ريلاكس اكتر من كده لازم اكون ريلاكس اصحى حسن عناب اصحى ومشاكلك النفسيه والماديه والاجتماعيه والعاطفيه لازم ترميها بعيد ورا ظهرك بمسافه هم صحيح ورا ظهري الا العاطفيه دي اه يما اه اخو في حسن لا التجربه العاطفيه دي تبقى زي الحبل يتلف حوالين رجليك ويجيبك الارض اصحى اصحى يا حسن هو عناب انت مين انا حسن عناب عاوز ايه حسن يا عناب عاوز بطولة العالم لكره الريشة يا فندم وهتفوز ولا لا حسن يا عناب هفوز. هفوز هتفوز هتفوز يا فندم هتفوز يا حسن هتفوز يا حسن يا عناب انسى بقى انسى يا صاحبي كل حاجه ما فيش قدامك دلوقتي حسن غير ثلاث حاجات مهمة جدا كورة مضرب ريشة ورابعهم الخصي ما تخلص يا ابني انت هتفضل ما قاعدني قدامك كده تبصلي وأبصلك ما تقولي ايه الموضوع المهم اللي انت عاوزني فيه واللي جبتني على مالة وش عشانه بصراحة عمين ايوه هاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا اصلا حاجه انا مش متعود عليها ايه يا ابني اللي انت مش متعود عليها دي الصراحه ولا القعده دي بيني وبينك يا عمي الاتنين خلاص يا ابني بلاش تتعب نفسك وفضها الضهر ما ينفعش يا عمي ما ينفعش طابع لك ايه هاني دلوقت تسمعني يا عمي امال انا دي بهب بيه قلت لك لا مش عاوز اسمعك انا بزمتك اثرت معاك لا يا عمي قلت لك اسكت لا يا عمي قاعد قدامك بقالي 3 ساعات علشان ايه علشان ايه يا عم انت كمان مش بتفهم يا ابني انا قاعد معاك بقى دي ثلاث ساعات علشان ايه علشان تسمعني اديك قلتها بنفسك انا انا انا يا عمي ايه عاوز فلوس فلوس ايه بس يا عم حامد ما انا كنت هقول اهو انت ليه بتقاطعني لي بس اتفضل يا سيدي اقول هي سنقفين فين يا... يعني انت قاعد كل ده ومتلخبط وبتترقش عشان في الاخر تقولي سناء فين؟ ايش دخل سناء في موضوعنا بقى دلوقتي؟ ما هي سناء يا عمي أصل الموضوع اللي احنا فيه دلوقتي اقطع دراعي إن كنت فاهم حاجة أنا عاوز اتجوز سناء يا عمي سناء مين؟ بنتي؟ يا عمي أنت عندك سناء تانية؟ ألو حسن أنت فين؟ أنا متوفر يا أنيسة نوعة متوفر فين حضرتك يا كابتن؟ حلو قوي كابتن طالعه من بوبكس العسل ودواته يا حسن ويله الغزل اللي انت بتقوله ده مين قالك اني بغازلك انا بتكلم بجد طيب طيب انت فين دلوقت؟ انت مش سامعه الدوشه اللي حواليا ولا ايه ايه اتقبض عليك ولا حاجة؟ منافس برضو ساعد يا هانم ساعد مين ساعد مين ومش هو وقت هزار دلوقت يا نوره انا في الشارع في الشارع يا نوره في انهي شارع شارع وخلاص بطريق السيدة زينة زينب يا ستي ها وده وقته يا حسن عاوز ايه يا عاوزك حالا دلوقتي خير. ايه اللي حصل؟ في مؤتمر مؤتمر ايه بس انه؟ مؤتمر صحفي عشان دورة كرة الريشة يا سي حسن هو فين؟ هتكلمه بنفسي استنى بس يا بابا استنى ايه؟ يعني لم الناس والصحافة والتلفزيون والراديو واجيب لعيبه من الصين وتايوان عشان في الاخر اجي ادور عليك ملاقيش ساعتك؟ انت فين يا بني ادم؟ ما انا لسه ايه اللي بنتك دلوقتي انا في السيدة زينب وبتعمل ايه في السيدة زينب دلوقتي؟ الحمص. حمص البيب يدور على حمص اه اصل ده وقت حمص يا بني ادم اسمع يا افندي خلاص فات وقت اللعب عشر دقايق وتبقى عندي هنا عندك هنا فين في النادي طب وحمص سيبك من حمص دلوقتي ما قدرش ما قدرش يا عم وانا بقولك اعمل اللي بقولك عليه بس اصل حمص ده لو شبطان وبتتوحم على حمص انا يا سيدي اجيب لك كل اللي نفسك فيه <تصفيق> ايه يا حامل ايه اللي بيحصل لك ده معقولة معقولة تسيب البلد والدنيا كلها وتيجي تجري ورا دماغ بنتك بالشكل ده بابا سناء مش قلتلك يا بابا لاش تقعد لوحدك كتير بالشكل ده ما انت يا سناء مش فضيالي خالص انا رايحة فين دلوقتي تقدر تقولي لي انا مش رايح مال لبس هدومكم اتصربعة كده ليه مش يمكن حد يجينا كده فجأة يا بابا حد زي مين يعني.. يعني زي عمر مثلا عمر مين الواد بتاع السامنة؟ انا مش عارف ليه الواد ده مش نزل لي من زور ما هو حسن كمان ما كانش نزل لك من زور لا لا لا لا اشجاب لي جاب حسن ده حاجة تانية خالص انما الود ده صايص كده وملوش طعم وشكله كده نقصه حاجة نقصه ايه ياابه؟ انه يبقى راجل يوه راجل؟ امان هو ايه ياابه؟ لا لا لا انا مش قصدي انا اصدي ينشف شوية بشوف عندك يا زوبة بتوه لوحدك اه يا زوبة اصلنا هيمان وعاتف يا زوبة يا قلبي بقولك يا زوبة فطميني بقى بنت الحلال انت واخداني وراحة فين بقولك ايه انا منفعش همش كده على غمايا يا زوبة انا عيونك عيونك يا قلبي هو انت مش بتقول عاوز تتجوزني اهو النعمة وراح متميتين اي حد في الدنيا عايز اتجوزي والجواز ده برضه مش له اصول ولا هو انت شايف انك تقول لك اتجوزك يا زوبه ام انا أقول لك ايه شبكي لبيكي وانا موافقه يا سي حمص وتتجوزني كده كتامي اموت في الكتام يا زوبه انا كوتيمي واحب الكوتيمي واحب الاصول يا زوبه علمني يا زوبه فطميني فهميني الاصول يا بنت الاصول ايه ده مش هتطلبها من مين يا سحمص اه صحيح أطلبها من مين يا زوبه ابويا يا عنيا الله هو انت ليكي ابي زينا يا حبيبتي ده العادي فاكرني ياك مطعمه من ساجرة ولا مطعمه من ساجرة طب هو فين ابوكي وانا روح له طيران لو في الهند حتى روح له ما احنا رايحين له هو يا حبه عيني ما تستعجلش قوي كده يا قلبي <تصفيق> يا حلوني قوي قوي قوي قوي <تصفيق> يا سلام على الضحك الجميل ده <تصفيق> يا حسن يا حسن انت بتندهيلي انا؟ ايه يا حسن؟ انت نسيتني ولا ايه؟ شواخت بالي طب شيري النضارة من على وشك كده؟ شيريها وانا عرفك على طول كده يعني؟ اي؟ مين؟ موني؟ ايوة موني مم. خير يا فندل. ما يبقاش دم مفتقيل بقى اركب انروح فين؟ اعوزك في موضوع مهم جدا بخصوص ايه ان شاء الله؟ نوها <تصفيق> لا لا لا مادام خاص بنوها يبقى مش عاوز اعرف حاجة